وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا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 أَمْ أَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فهم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أمة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 وَزُخْرُفَا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا نقيض له شيطانا فهو له قرين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 Fiinna nəzhabın nabık, fiinna minhumun tabiun, aulur yanık albi uğadına hum, عليهم muqtedirun, fas bil يا إلهك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وسوف تسألون e ca alna min rahmani alhatin yu'badun wa laqad arsalna musa biayatina ila fir'awna wa mala'ihi inni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 فَلَمَّا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوَرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ فَلَمَّا مَا آسَفُونْ تَقَنَّ مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ فَجَاعِلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ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 Lakum فيها fakia tı kâfiyretum milhât e kulun. İnna müjrimin fi âzab لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا الظالمين ونادوا يا مالك لي علينا ربك قال انكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون ام يحسبون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون ام يحسبون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا بلا ورسلنا لديهم يكتبون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 yola gül yarım hul, Ledi uğadul. O Ledi, fi Semaat